kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala ame tuwezesha au lilahi alhamd kukamilisha sharhi ya hadithi ya tisa iliyoko katika kitabu cha riam asalihi na kwa kukamilisha maneno na mazungumzo na sharh na ilimu inayohusiana na hadithi ya tisa tunaweza kusonga mbele kuingia katika hadithi inayofuata nayo ni hadithi nambari ya 10 pili huko katika kitabu cha riyabu asalihiin anasema mtunzi wa kitabu hichi alimamu an-nawawi al rahimahullahu ta'ala an abi hurairah radiyallahu anhu hii ni hadithi ya 10 كتابه جاري وصالحين وهو ده حديث اليوم انا اسمع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا و20 درجه وذلك ان احدهم اذا توضى فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا ينهزه الا الصلاه لا يريده الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفعه له بها درجه وحطط عنه بها خطيئه حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجد فهو في الصلاه ما كان في انتظار الصلاه والملائكه يصلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ في ما لم يحدث فيه متفق عليه هي دي حديث يا 10m ambao tutaanza leo insha Allah Taala kama hivyo mwalimu isikia ni hadithi ambayo ndani yake imebeba mafunzo mbali mbali na ilmu, tafauti, tafauti kama ambavyo, tutakavona sote pamoja wakati, tuna ingia katika sharh na mazungumzo ya hadithi hii Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema mara ya, ya pili, tuna chukua sehemu ya kwanza ya hadithi hii An anabi hurairata radhiallahu anhu kala, kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه ب20 درجه فكما هو حديث كما مبابو تلقي يسوم حديثه اي اخوان اولا من مهمو كوانجalia na kujiuliza kwa kwa nini imam anawi ameweka hapa hadithi hii chini ya mlango huu na leo kisikiza hii hadithi naona ni hadithi ambayo inazungumzia masala ya sala khususan sala ya jamaa mas'ala yawdhu mas'ala yakusubiri sala na na fadail za kusali katika miskiti ni muhimu kwanza kujua hii hadithi Imam Nawawi ilikwaje akaiweka hapa chini ya mlango huu ambao unaitwa babu madha babul ikhlas wa ihbaru an niya imekwaje Imam Nawawi akaiweka hadithi hii humo chini ya mlango huo nae ikhwan aivwa kuna mahali shahidi katika hii hadithi ambayo kama anavyosema ndugu yetu la yanhazuhu illa salah la yuridu illa salah kwa hivyo jumla hizi mbili au sentence hizi mbili ibara za kiarabu ndizo zilizofanya imam nawawi akaiweka hadithi hii chini ya mlango huo aibara ni la yanhazuhu illa salah la yuridu illa salah hapo ndio mahallu ashahid fahala pa ushahi ni hapo kwa nini imamu nawawi akaiweka hadithi hii chini ya mlango wa ikhlas na ihdaru an-niyya tukifika katika sehemu hiyo tutawaleza nini maana yake kwa kirefu maana ya la yanhazuhu illa salah la yuridu illa salah tuje katika mabحث ya kwanza ambao kama kawaida yetu mabحث ya kwanza ni tahrih alhadith au sanad alhadith أنا سيما إمام النووي متفق عليه متفق عليه نسوسة النجوة كما لنا علم الحديث علم المصطلح متفق عليه ما ناياك رواه الإمام البخاري ومسلم من مخرج واحد إمام البخاري إن إمام مسلم هو وميتو أحليفه نوم إبوكيه كما لنا مخرج موجة أي صحابه يهو يهو موجة أما يحب أن أكوني أبو هريرة ويبكرونك كبخاري utaikuta hadithi hii imetoka kwa imetoka kwa sahabi Abu Huraira na ukirudi kwa Muslim utaikuta hadithi hii imepokewa na Abu Huraira. Halafu baada ya maneno hayo anasema Imam Nawawi walafdhu li Muslim. Baada ya kusema maneno hayo mutafaqun alayhi walafdh li Muslim, i lafzihi ya hadithi ni lafzi ya Imam Muslim, sio lafzi ya Bukhari. Ina maana kwamba hawa wanazuoni wawili wawakize wa hadithi wameftalifiana kidogo katika masuala ya lafzi ya hadithi kama mtakavyoona wakati tutakapoingia katika sharh ya alfaz ya hii hadithi mtaona zile tofauti zilizoko tutawasomea lafzi ya bukhari naftao wasomea vile vile lafzi ya muslim mtaona tofauti yake iko wapi kwa hivyo lafzi aliyochagua hapa imam an-nawawi ni lafzi ya imam imam muslim hivi hadithi hii ilivyo utakwenda kuikota katika sahih muslim imam al-bukhari Ame itoa hadithi hii na kuipokea, na kuisimulia katika kitabu salaa. Kitabu asala. As chini lango, ya mlangu ya fadhlu salati aljamaa. Fadhlu salati aljamaa. Fadhila za sala ya jamaa. Humo chini ya mlangu huu na kitabu hicho. Imam al-Nawawi ame ipokea hadithi hii na kuisimulia kwa sana diyake. سنديياتي هُوكو katika sehemu hiyo tulipoitaja anasema Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadathana Musa bin Ismail hadathana Musa bin Ismail qala hadathana Abdul Wahid qala hadathana Al-A'mash qala sami'tu Aba Salih yaqul sami'tu Aba Hurayrah radiyallahu anhu yaqul hio ndio isnadi ya Imam Al-Bukhari مالي ngene ya pili ana sema Imam al-Bukhari hadathana Musa bin Ismail qala hadathana Abdul Wahid qala hadathana al-A'mash qala sami'tu Aba Salih qala sami'tu Aba Hurayrah radiyallahu anhu yaqul au yaqul sami'tu Aba Hurayrah radiyallahu anhu yaqul hiy ndo isnad ya Imam al-Bukhari mnauna baina ya Bukhari na mutawwa alihi salatu wa salam ni watu wangapi watu wapi ahmed baina ebu khari na mtume alayhi salatu wasalam huko isafu hai tutawataja tena mara ya pili musa bin ismaeel ni sheikh al bukhari katika hadithi hii ni sheikh wa imamu al bukhari ndiye imamu al bukhari ametoa hadithi hii kutoka kwake mwalimu wake imamu al bukhari anaitwa musa bin ismaeel min kibari thiqat musa bin ismaeel amepokea hadithi hii kutoka kwa abdu al wahid عبد الواحد جنا لكني عبد الواحد ابن زياد العبدي عبد الواحد ابن زياد العبدي ويلي ويلي نثقه هو عبد الواحد امتو حديثه كتوقا مع الاعمش الاعمش اشطغليا كتكا سند كذا وكذا هكو نيما تكا الهزه اساج جنا لكني من هو الاعمش احمد من هو الاعمش مساحب هاي الاعمش هو سليمان ابن مهران سليمان ابن مهران هو اللي الاعمش الاعمش امبوكيو الحديثي هي kutoka kwa ابو صالح ابو صالح tuliwahi kumtaja kitabu katika zile hadithi za al-Arba'in an-Nawawi jina lake anaitwa au laqab yake anaitwa Abu Salih As-Samman az-Zayyat As-Samman az-Zayyat anaitwa As-Samman kwa sababu ilikuwa kazi yake kubwa kuuza samli na az-Zayyat kwa sababu kazi yake kubwa ilikuwa ni kuuza mafuta tukama na neno zait na samani tukana neno samani naam samani ni ni samli na na zaiyat au zait ni mafuta huyu ni mwanachuoni mkubwa wa hadithi alikuwa akifanya kazi ya kuuza mafuta na samli mpaka akaitwa ka, sammani na zaiyat lakini kazi hiyo haikumzuia na kutafuta elimu mpaka kafika kiwango cha kuwa mwanachuoni wa hadithi leo anatajwa katika hadithi nyingi za bukhari na muslim وهو من الثقات لكن كazi yake ni hiyo kuonesha kwamba wale wafanyebi biashara hawana hawana uduru sio ukasema sisi bwana tuko busy na mbiashara twenda mbio eh tuauza hivi tuauza hivi huyu auza si biashara gani yule afanyia biashara gani hatuna time hakuna mambo yakuna time huyu ni mwana chuoni kubwa na mpaka akajulikana kwamba ni samad walakin lam yamna'hu dhalik min talab alilm hatta asbaha min kibal alulama abu salih جنا لك نايتوا ذكوان ابن عبد الله ذكوان بن عبد الله هو ذكوان بن عبد الله القوا مولى ام المؤمنين جويريه مولى وام المؤمنين جويريه من كبار الثقات عالم حافظ من من ائمه الحديث ابو صالح حديثي كثيره ذا ابو هريره زيميطيهك واكي كثيره ذا ابو هريره رضي الله عنه زيميطيهك ابو صالح هو ابو صالح امه بكي حديثي كتوك ابو هريره رضي الله عنه وارضاه يوني اسناده امام البخاري اسناده امام مسلم امام مسلم amaoke hadithi hili vile vile katika kitabu salat chini ya mlango vile vile fadlu salati aljamaa muslima kaongeza وانتظار الصلاه fadlu salati aljamaati وانتظار الصلاه fadla za sala ya jamaa pamoja na fadla za kusubiri salat kuna fadla ya jamaa na kuna fadhila za kuingia msikitini mapema ukasubiri sala pia ina fadhila yake kama mtakwayon katika hadithi hii amehitaja mtume alayhi salatu wasalam kuna wale ambao wanaingia akiingia tayari jamaa bila kimwiwa hana kungoja pia hata kikupenda hata kifungoja pengine ana time au ana ana speed zake yeye eh mwenyewe anazijua alafu kuna watu wengine wanaingia mapema kwa hiyo wanapata fadhila mbili anapata fadhila ya kuingia msikitini mapema kisha kuna ile fadhila ya intizar as sala fadhila ya kusubiri sala mtaisikia fadhila hiyo katika hadithi hii halafu vile vile kuna fadhila ya jamaa yenyewe kwa hivyo imamu muslim kwa maana akaweka mlango huo akasema babu fadli salati aljamaati wa intizari as sala akaaibeka hadithi hapo isnad yake anasema imamu muslim hadathana abu bakr ibn abi shaiba an abi muawiya عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره ان glial tafauti lioko baina ya isnad bukhari na isnad ya muslim katika njia mbili njia ya kwanza ya upokezi na njia ya pili njia ya kupokea imam al bukhari njia zake za kupokea zilikuwa ni mbili hadathana na samir tu imam muslim njia yake ya kupokea ni anana ametumia anana zote ni an isipokuwa baina yake yeye na shekhi wake imam wake او مليموا كأم بيني ابو بكر ابن أبي شيبة قال либо سيما حدثنا في الذيую ذ mêmeer عن يقولوني وتفاوتكي السلال يا بوخارينا مسلم أنا سيما أمام مسلم حدثنا ابو بكر ابن أبي شيبة مليموا المسلم شيخ واك ابو بكر ابن أبي شيبة من أئمة الحديث أنا مصنأ مصنأ ابن أبي شيبة مليمون الكبossa وأنا انت شونهم الكبى وهو حديث فيقه «هو أبو بكر ابن أبي شيبة» اما بقيه الحديثي كتوكوا مع ابو معاويه عن ابي معاويه كنجي عن عنا عن ابي معاويه من ابو معاويه اخوات اللي فاتت الحديث اللي فات نانا نمكمبوك ابو معاويه ما اسم ابو معاويه عبد الواحد عبد الواحد يقدر كاسناد البخارينا تناياكم سكتيني في الليل في عبد الواحد نعم نمكمبوك عبد الواحد ابو معاويه في الحديث الماضي هاي nana nakumbuka abu muawiya katika hadithi iliyopita ulipoa nampokeza naitwa abu muawiya jina lake naitwaje mas'ha wa ahmad hai lazima utulie sana hii ilmu ya hadith utulie sana ili usisahau tamam naabutaraja abu muawiya tulisema jina lake naitwa muhammed ibn khazim al-dharir semu namkumbuka naam tulimtaja kwa mara nyingi sana jina lake ni muhammed ibn khazim al-dharir huyu ndio abu muawiya dio yupo katika hadithi hii huyo huyo ambaye alipita nyuma Abu Muawiya Abu Muawiya ametoa hadithi hii kutoka kwa Al-A'mash tulisemwa Al-A'mash ni nani Suleiman bin hah Mahran asant Suleiman bin Mahran Al-A'mash amepokea hadithi hii kutoka kwa Abu Saleh Abu Saleh kutoka kwa Abu Hurairah isi wale watatu wa mwisho ni kama Bukhari kwa hivyo tofauti ya muslim na bukhari ni watu wawili wa kwanza sheikh na mwalimu wa sheikh abubakar huko ni abubakar ibn abi shaibah mwalimu wake ni abu muawiya na kule kwa bukhari ni musab bin isma'il na mwalimu wake ni abdu al-wahid ambaye ni abdul wahid ibn ziyad al-abdi hai tumemaliza hapo mambo ya isnad na mambo ya takhrij imemalizika hapo na hii hadithi amepokea imamu al-bukhari na muslim kuna swala kwamba ni hadithi katika zile hadithi zilizo daraja ya juu katika sahiha hivi mnajua kwamba zile sahiha sahihatu alhadith ala darajat aala darajat asihha na nasema na zoni wa hadith matafaka alaihi shaykhad ni hadith ambayo mashaykh wawili wa hadith wote wawili wamepokea bukhari na muslim wote wamepokea thumma ladhi alih man farada bihi al bukhari thumma man farada bihi muslim na kuendelea mbele tuje katika mabhathi ya pili inayofuata امبا ده ساسا نشرح الحديث شرح الحديث انا اسمع متم ويت محمد عليه الصلاه والسلام صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوق يعني لفظ يا مسلم لفظ يا بخاري تضعف بين تفاوتيا كذا صلاه الرجل في جماعه تزيد كذا لفظ يا مسلم وكي عندك اتكال صحيح بخاري تم كل تزيد لما كجب دل اياك تم كل انجينة امالوني تضعف مانا اياك نموج صالة يا جماعة انا زيدي نا انا انجزيك فضل اياك نجو يا صالة يا انتم موجة انا اصالي بكياك نمانيكواك او سكوني في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة ودراجة اشرين درجة Na katha Na hii katha bidh'an Ni baina ya tatu na tisa Katika luga ya kirab Mungino na sema moja na tisa Mungino na sema tatu na tisa Katika luga ya kirabu inaito bidh'o Bikasri al ba Bikasri al ba Tuwaze Kufafanua mani nuhaya ikhwan Na ufafanuzua mani nuhaya Yana anza kwa Tamkula salah, nini maina salah صلى اللهم عليه صلاه والسلام امعن ذاك قسما صلات الرجل الصلاه في اللغه يعني عربي ونسمع ونذون الصلاه لغه الدعاء صلاه في اللغه يعني عربي معناه ندعاء معنى يا صلاه ندعاء في اللغه يعني عربي وشهدوا من نهايه كتابه القران انا اسمع الله سبحانه وتعالى في سوره التوبه خذ من اموالهم صدقه لتطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه نني معنى اصلي عليهم و ادعو لهم فوصاله katika aya hii imekuja kwa maana ya kuomba dua pokea sadaqa zao na zakazao ewe mtume alayhi salatu wasalam aambiwa mtume apokee zaka na sadaqa za sahaba halafu akishapokea awaombe wasalli alehim na uombe inna salataka sakanon lahu هيني معنى الصلاه اا في اللغه والصلاه شرعا ما صلاه في الشريعه معنى yake وانا اسمعون ان ذووني اتعبد لله باقوال وافعال مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم هيني هو معنى هيني هو تعريف الصلاه في الشريعه او في اصطلاح الفقه صلاه في الشريعه في علم الفقه ما معنى yake اتعبد لله niko muabudu allah subhanahu wa ta'ala na kujikorubisha kwake bi aqwali kwa maneno na matamshi na lafzi wa af'ali na vitendo maalumati ambazo ni maalum zinajulikana sio vitendo vyovyote wala sio maneno yoyote ni maneno maalum yanajulikana tumefundishwa katika sheria zetu mafundisho ya qur'an na sunna za mtume alayhi salatu wasalam muftatahatin bitakbid قولنا فعلي Ambos zinaanzwa na kufunguliwa na takbirat al-ihram wa mukhtatama bitaslim na zina zamalizika kwa kutoa salaam assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah hiyo ndio swala katika sharia tamama ikhwan hai unaweza kurudia taarifu hiyo ahmed hebu rudia hiyo taarifu ninasemaje ataabudu lillah aha bi aqwalihi وافعاله معلومه معلومه مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم علفو انا اسمى ونظوني وقد كانت الصلاه مشروعه في الشرائع والملل السابقه نا صلاه ايليكو امفراضيشوا نا ايليكو ني شريعه ambayo inajadikana katika sheria zilizopita na mila zilizopita Mana manilu haya ya ehwan Ni kwamba sala Siyo jambo geni katika umma Wa mtume alayhi salatu wa salam Kitu kipya Alikuwa janacho mtume alayhi salatu wa salam La Sala ilikuwepo tangu enzi hizo Za nyuma kabisa Sheria zilizo pita Kulikuweko na sala Na milla zilizo pita za mtume Wa Allah subhana wa ta'ala vile vile Walikuwa na sala Ukija katika sheria na milla ya Ibrahim Alaihi salam Alikuwa na sala ana sema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ibrahim kupitia kwa ulimi wa yeye mwenyewe Ibrahim alayhi salam anaomba ana sema rabbi j'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a maombi makubwa hayo Muislamo pia vile vile nafaa ajiombe yeye na kuombea watoto wake na kizazi chake miongoni mwa duaa unazofaa kuziomba ombe maneno hayo aliyoomba Ibrahim alayhi salam rabbi jaalni muqiima salati wa min dhurriyyati nifanye mimi ya allah ni mwenye au miongoni mawaale wanaosimamisha sala pamoja na kizazi changu ربنا وتقبل الدعاء kuonesha kwamba ibrahim alayhi salam vile vile wakati wake na katika sheria yake kulikuwa na sala manave na kizazi chake ya ibrahim alayhi salam ambaye ni ismaeel vile vile alikuwa na sheria ya sala أنا سمع الله سبحانه وتعالى قاك تيكا سورة مريم واغكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بماذا؟ بالصلاة والزكاة نالكوا أن أمري شهود إسماعيل عليه السلام أهله وتواكه يام يام اسمه ميشا صالة nasiye peke yake bali hata watu wake vile vile alikuwa akiwaamrisha ya'mur akiwaamrisha ahli yake bi salati wa zakati wa kana inda rabbih marziya nabii huyo wa allah subhanahu wa taala ismaeel ngo islam leo amri ya sala kuamrisha ahli ya ahli zao na watu wao wengi wanachukua kwamba ni jambo sahali na jambo la kawaida lakini nilikuwa ni jambo kubwa limefanywa na manabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwemo Ismail alayhisalam kwa hivyo sala ilikuwa ipo katika sheria na milia ya Ismail mwanae Ibrahim alayhima asalam wakati wa Musa vile vile ilikuwa sala ni fardh na sala ni sheria miongoni mwa sheria za Musa alayhisalam pamoja na Harun yakwulu Allahu 'azza wa jalla wa awhayna ila Musa wa akhihi Haruna ان تبوا الي قومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين واقيموا الصلاه موسى عليه السلام pamoja مع هارون وقت هو ونيومه كبيسه كذلك وليهوا امرنا والشريعه يقسمامش الصلاه وكذا كانت الشريعه يا زكريا ونيله يا زكريا عليه السلام كذلك الكل كانوا على عباده الصلاه الله سبحانه وتعالى ان مولد زكريا وقت ميونغوني مياكاتي اذي بقوا نافع عباده يا صلاه انا اسما فنادته ال عمران فنادته الملائكه وهو قائم ماذا يفعل يصلي في المحراب هو ني زكريا عليه السلام زكريا كان كملا مريم عليها السلام ومريم مويه فيله فيله البقوا على شريه يا صلاه الله سبحانه وتعالى akampa ana anamlengania maryam na kumpa sheria hiyo anamwambia ya maryam ukunuti ile rabbiki wasjudi warkai ma'arakiin tena sala ambayo ilikuwa na ibada ya ruku' na sujudu na isa alayhi salam mwanae maryam vile vile katika sheria yake ilikuwa na sheria ilikuwa na sala الله سبحانه وتعالى اناس سماه kupitia kwa ulimi wa Isa alayhi salam ke ketika surah Maryam qala inni abdullah ataani alkitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aynamaa kuntu wa awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayyan wa awsani bi salah kwa hivyo salah e ikhwan ni jambo kubwa kubwa kabisa miongoni mwa zile ibada ambazo zilifaradhishwa na zilishuka sheria hizo tangu enzi za nyuma kabisa kwa mitume waliopita sio jambo gani wala si jambo ambalo limeanza na mtume Muhammad alayhi salatu wasalamu wafuridat ala hadhi al-umma nasalah ilifaradhishwa jo ya umma huu umma wa mtume Muhammad alayhi salatu wasalamu في ليله الاسراء والمعراج كتقوسيكوا اسراءنا ومعراج تنجو اسوت منو ايها الاخوه كتقوسيكوا اسراء ومعراج وذلك قبل سنه ونصف من هجره المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه اسراءنا ومعراج ambao ilitokea au ilikwepo wa moja wa makammoja na nusu kabla ya mtume alayhi salatu wasalam kohama kutoka mka konda madina صلاه الى فرديشه وقتي ويسراء والمعراج وسيكو اسراء والمعراج امباله اسيكو هو لتوقع وقتي ومك م1 ونصف قبل الهجره متمه عليه الصلاه والسلام من مكه الى المدينه على ما قاله العلامه المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بموجب ما ننه انه يسما ابن كثير rahmatullahi taala alayh katika tafsiri yake anasema isra na mi'raj ilikoa mwaka mmoja na nusu kabla ya hijra ya mtume alayhi salatu wasalam kutoka makkah kwenda madina. Faforivad kwa hivyo swala hiyo ili faradhisha min fawqi sab'i samawati. Sikiza maneno haya wanazoona ikhwan maneno mazuri na maneno mazito ili ujue fadhila na sharaf na manzila ya sala ukilinganisha ibada hiyo na zile ibada zingine wanasema wanazooni faforilat sala hiyo ya sala au ibada hii ya sala ilifaradishwa min fawqi sab'i samawat juu ya mbingo saba ibada zingine zote zilifaradishwa tume alayhi salatu wasalam akiwa hapa ardhini isipokuwa sala pekee yake ndio ibada iliyofaradishwa min fawqi sab'i samawat si jambo la mzaha wala si jambo dogo jambo kubwa kabisa kwa hivyo jambo la kwanza ni ifwan sikiliza maneno haya na uya weke maana ni kwa makini kwanza fawridat min fawqi sab'i samawati kisha wanasema biduni wasita sala hiyo ili faradhis bila ya wasta maana wa hada kalam maana ki ibada zilizo bakia asiyam wa zakat walhajj walumra وصائر الطاعات والعبادات فرضت بواسطه من بواسطه جبريل عباده الزباقيه زوت اذا يpita kwa wasta wa Jibril alayhisalam ana tarim shawaahi ana msomea mtume alayhisalatu wasalam wa atimmu alhajj wa alumrata lillah na ibada zinge lakini ibada ya sala ilikoni moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa taala alimpa mtume wake moja kwa moja direct bila yakupitia kwa Jibril a ina maana mazito kwa hivyo ile faradisho min fawqi sab'i samawati hilo la kwanza haikuwa hapa ardhini bali ilikuwa ni juu huko juu ya mbingu saba ثانيا wanasema biduni wasita bila wasita moja kwa moja akapewa mtume alayhi salatu wasalam swala hizo nyinyi mnajua habari hizi kwa kirefu halafu wanasema wanazooni khamsan bil adadi khamsi na bi thawab salah hisi za faradhishwa jo ya mbingo saba bila ya wasta wa jibril zilifaradhishwa sala sala zenyewe zikiwa idadi yake ni tano lakini thawabu zake zikiwa ni 50 kwa basi tunaposwali ya ikhwan tunaswali isbara ngapi idadi yake idadi ni tano lakini athawab wal ajr inda allah azza wajal bi 50 kama rawal bukhari في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن 50 وهن 50 اي من انتم عليه الصلاه والسلام انا اسمع جويا الصلاه هذه هن 50 صلاه هذه هي 5 وهن 50 يعني اداديك هي 5 لكن ثوابك هي 50 سيتناصلي كل سيكه صلاه 5 ثوابه انزوانديكه مبل الله مبل س... الله سبحانه وتعالى ثوابه ياك هي 50 wa wao wiliwa hukai sadoto kwa liye zingatia kwamba kila siku wewe una swali wewe kwa idadi yako unaona una swali sala tano lakini katika hisabu na mizani ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna sala isi sala ngapi 50 fadhila hiyo kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na zawadi kubwa ya Mola wetu subhanahu na sharaf na manzila ya ummah huu wa mtume Muhammad alayhi salatu wasallam وكان اول ما فرضت وانا endelea kusema wanazooni e ikhwan katika vitabu vyao mbalimbali vya kielimu akiwemo wanachooni ibn qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake as-salatu wa hukmu ta'rikiha kitabu kikubwa kizuri sana ambacho miongoni mwa vitabu vikubwa vilivyoandikwa juu ya masuala ya sala ni kitabu cha ibn qayyim ibn qayyim al-jawziyya rahima allah ta'ala ameandika kitabu kikubwa kizuri sana akikiita as-salaah wa hukmu tarikiha salaah na hukumu ya yule anayeacha sala kwa hivyo maneno haya yanatoka huko katika vitabu hivyo pamoja na vitabu vingine vya tafsiri wanasema wa kana awwaluma faridat na sala hi mwanzo kabisa ilipofaradhishwa kana rak'atayn ilikuwa sala hii ni rak'a mbili kama neno na wageni tunasikia kama tunasikiza kwa makini esikizeni kwa esikizeni kwa maneno haya na utulivu mzuri ili mupate kuelewa wanasema wanazooni sala ilipofaradishwa mwanzo ilifaradishwa rak'a ngapi rak'a mbili zilikuwa sala ni rak'a mbili watu walikuwa zamani wakiswali mwanzo walikuwa wakiswali rak'a mbili allah akbar rak'a mbili hakuna zaidi raka mbili kwa raka mbili hai harafu wanasema thumma haajara an nabiyyu sallallahu alayhi wasallam kisha mtume alayhi salatu wasalam alipotoka makkah akafanya hijra kwenda madina fafuridat arba'an kisha ndio sikafaradhishwa sala zikawa raka ngapi sasa zikawa nne illa salatu almaghrib isipokuwa sala maghrib yani ilikabakia vile vile raka tatu hiyo haikubadilisho ikawanne kaba kia vile vile tato waturikat al uula lisafar waturikat al uula lisafar katika riwaye mingine waturikat aw waturikat safar al uula, kariwaye mingine na haya manina ambayo tumia sooma, ni manino ya tumia alayhi salatu wa salam ya nao ipitia kwa manino ya bibi aisha radhi rahu anha الذي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ومنه ايضا تكون ذكر في صحيح البخاري و صحيح مسلم كما صلاه اول ما فرضت صلاه ليكون ركعتان تكمل هذه الصلاه النينه اما بزوالي ذي ليكون ركعتين يكون ركعتين في وهو الظهر ليكون 2 عصر ليكون 2 و عائشه ليكون ركعتين kisha mtume alayhi salatu wasalam لما هاجر الى المدينه فرضت اربعه ndio hapo zikafanywa rak'a zikawa nne watorikat alula ala safar nini maana maneno haya maneno haya maana yake ni kwamba swala ya safari ikabakia vile vile kwa kwa mfumo wa swala ilipokuwa mwanzo swala ilipokuwa mwanzo ilikuwa ni rak'a mbili kwa hivyo hizi rak'a mbili zikabakia hivyo raka ambili ikawandia uswala ya safari kwa uswala ya safari tunaswala inne, nazifanya ngapi nazifanya ambili tukiiregesha hivyo ambili kule mazo ilipokuwa swala hiyo mazo ilipoparadishwa, ilikuwa raka ambili kwa tunaregesha swala ya, ya farathi unapoi swala ya raka ambili ukiwa safarini, huwa wewe umeiswala ya dhuhuri unapoi swala ya dhuhuri, unapoi swala ya raka ambili huwa umeiswala ya swala hiyo namna ilivyokuwa ilipokuwa mwanzo ilipofaradhishwa. Na dhuhuri ilipofaradhishwa mwanzo, ilikuwa rak'a 2 na asri ilipofaradhishwa mwanzo ilikuwa 2 na isha ilipofaradhishwa mwanzo ilikuwa 2. Kwa mujibu wa maneno ya Bibi Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha katika hadith iliyopokea na Imam al-Bukhari wa Muslim. Hai. نريد ما النهي <سؤال> سببني منن مهم وانا اسمع واول ما فرضت ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ففرضت اربعه وتركت صلاه السفر او ففرضت اربعه الا صلاه المغرب وتركت صلاه السفر على الاولى نصلى يا سفاري كباقيه مثل ما اللي بكون صلاه هي اللي بكون منظو اللي بفرضها tunasonga mbele tukapamoja ikwani au umechoka kidogo tupumzike ha tukapamoja na bukhari kitabu isala kitabu msala na vile vile katika kitabu safar kitabu salati safar kitabu sala bab salati safar katika kitabu cha sala milango ya salatu safar na nyinginezo tutakwenda kuiputa huko katika sahihi bukhari katika sahihi muhamad ay twende mbele ikwani halafu anasema wanazooni wa khussar rijalu bil jama'ati duna nisa kisha wanaume e ikhwan wanaume ndio waliohusishwa na sala ya jamaa pasi na wanawake tunashuka mnamo hiyo kwa hiyo mwanzo tumeanza sala sala ni nini kisha tukaje katika kufardhishwa sala tukaendelea mbele tukaje tumefika katika salatu al jamaa ndio muhadithi hii iko hapo salatu ar-rajuli fi jamaa فوانسهم ونسوونه وخصص الرجال بالجماعه دون النساء نا ونا وكنا وامه وكخصوا نصلاه جماعه باسنا ونا وكه صلاه جماعه لمخصص كو ناني اخوات مخصص كو نا وامه ونا ها وكه هاكخصشوا نصلاه جماعه لماذا ونسهم لاننا لسنا من اهل الاجتماع فسباب وانawake هاو sio watu wa jamaa sio watu wa ijtema hawatakii kwa kwao wanawake kwamba wao waleta ibada zao kwa njia ya jamaa la watu ambao wamehusishwa na jamaa ni nani ni wanaume lima akhrajahu abu daud bi isnadin hasanin min hadithi ummi salama radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam خير مساجد النساء في قعر بيوتهن. وهذا حديث عليه وكه حديث عنتوم عليه الصلاه والسلام عليه وكه امام ابو داود وسنده انه حسن kutoka kwa ام سلمة ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها اناسما توم عليه الصلاه والسلام خير مساجد النساء او مساجد النساء روايه بالماني واناسما توم عليه الصلاه والسلام اناسما misikiti ya wanawake fi qari buyutihinna ni ndani humo ndani kabisa ya majumba yao ndio misikiti yao hii ni riwaya ya abu daud riwaya ya imam ahmad rahimahullahu taala fil musnad anasema wa buyutuhunna khairun lahun na nyumba zao wanawake ni bora kwao kuliko misikiti na kwa ile kosemo zingine zote kwa hivyo wanawake Kwao hawakuhusishwa na sala za jamaa Sala za jamaa ni za wanaume Sala za jamaa ni za wanaume Na wanawake hawakuhusishwa na sala ya jamaa Tuko pamoja ya kwan, juu ya masala hai Haa, ni masala muhimu sana Masala muhimu Goja ni wapumzishe kidogo Sobo hii ilimu, uja wakati mwingine Ikifuatana moja baida nyingine Kisha mtu, uchoka, uchoka haraka Kwa ya kidogo ni wapomzishi. Yuko wana moja siku ingina ya kaniambia. Kuna wana ali ingia, mba ni kwake. Sasa ili, wakati wa sala ikafika. Ili, ili ilipofika wakati wa sala, e, mkewe akamambia. Mkewe anajua kwa mbasala, kwa wanaume, anatakia wa asali, jamaa hamsikitili. Hazipofika wakati wa sala, wile mume akamambia mkewe, mkewe wangu, mamake mama nani. mamake fulani mamake ali au mamake saleh mtandike msalla ni saleh hapo chombani mtandike msalla ni saleh kia kakamwambia babake fulani wewe mwanamume watakiwa upaswali msikitini sheria hiu, hiu. Vili, vili, yasema wanaume waswali wanaume waswali msikitini awasali majumbani wanaume vile bwana akamjibu mkewe akamwambia sheria hiyo hiyo vile vile yasema wanaume waweza kuoa mke wa pili na mke wa tatu na mke paka mke wa nne basi yule mama akamwambia mume wangu kutandikia msalla wapi wapi unasema unasema wapi vile mtandikia msalla yakaisha ile maneno pale pale ninyi msije mkaitomia hoja hii konda ukawapelekea wake zenu huko mwanamke ndio yuko, yuko ana haki wakati wewe ndiye yeye aliye sawa wala usije ukatumia maneno haya ukaenda ukajijitetea ukaji na maneno haya eh aya maneno si sawa. Eh, aya maneno si sawa. Huyu bwana alitomea tu ule udhaifu wa wanawake, udhaifu wa wanawake na yale maombi yao ya wivu kwamba hawawezi kustahimili mambo ya mke wa pili na mke wa tatu na mambo mengine kama hayo. Ngoenda akamwambia sheria hiyo hiyo vile yasema, vile vile yasema mathna wa thalatha wa ruba, basi yule mwanamke akaimaliza pale pale hizo zile stories zote. Akamwambia basi kama, bas, kama wewe utakuswali hapa, wewe niambiwe tu mkutandikia wapi msala au swala. lakini usende uko mbele mathna na thalatha au ruba hai hai baadhi apumzika sasa twende mbele ah baadhi ya kuona kwamba wanaume ekhwan wamehusishwa na sala ya jamaa sala ya jamaa kwa wanaume wajibu na sisi tunajua kwamba wajibu ina gawanyika aina mbili kuna wajibu ala al kifaya au inaitwa wajibu kifai na kuna wajibu ala alain au wajibu aini vile vile inaitwa faridh faridh kifaya na faridh aini mnajua maneno haya kwa bila shaka faridh aini ni ile faradhi ambayo kila mmoja lazima aitekeleze yeye mwenyewe kama vile sala huwezi kumwambia mtu au uwezi kusema maadamu fulani ame sali mimi sina haja tena ya kusali kwa hivyo ni sala ni ibada ala farz duhai farzu kifaya اذا قام به البعض سقط عن الباقين ni maana kwamba baadhi ya watu wanapoitekeleza wale wengine hawana lawama ile faradhi kwao huanguka sasa hii sala ya jamaa tuna mambo matatu hapo naomba muyasikilize kwa makini kabisa ikhwan jambo la kwanza ni wajibu na tukisema ni wajibu maana yake ni kwamba sio shatoa katika sunna si sunna ile jambo la kwanza jambo la pili tunaposema ni wajibu aa aini maana yake ni kwamba si wajibu kifai au maana yake ni kuwa baadhi ya waislamu wanaposali haiutoanguka ule wajibu kwa wale ambao hawakosali jamaa wana haya tusikizie tumefahamu kwa makini na mambo mambo ni matatu jambo la kwanza sala ya jamaa ni hukumu hukumu yake ni wajibu na tunaposema kwamba hukumu yake ni wajibu tunaisheria kwamba kuna kauli nyingine inayosema sala ya jamaa ni sunna na mtaona tunapotoa hizi dalil ah kwamba kauli hii kama wanavyosema wanazuoni ni kauli dhaifu iko kauli hii na ni mashhuri inajulikana kwa baadhi ya watu wengine hasa wale walioelemea katika madhhabia shafii hai kulembile tutakuja kwaeleza maneno haya zaidi kwa hivyo tunaisheria kwamba kuna kauli inayosema swala ya jamaa ni sunna kisha wajibu wenyewe wa swala ya jamaa ni wajib aini au fard ayn wanasema una zoni dalal kitabu wa sunna wa amalu sahabati ala an al jamaata wajibatun wujuban ainiyan sintasiyo isikiliza kwa makini uifahamu uihifadhi maneno hayo yana zodi wanasema dalal kitab kitabu kimejulisha kitabu gani qur'an wa sunna na sunna ala wa amalu sahaba na amal za sahaba ala anna aljamaa ya kwamba sala ya jamaa wajibatun ni wajibu wujuban ainiyan wajibu juu ya kila mtu lazima asali sala ya jumaa wanaume sasa wanaanza kutoa dalili sikiza hizi dalili kwa makini adili alao dalili ya kwanza mimi na kitabu inatokana na Qur'an wanasema kauluhu taala ni kauli yake Allah subhanahu wa taala katika zile dalili nyingi tunachukua dalili kiasi sababu ya wakati hauturuhusi kwenda mbali sana na leo tunaambia kwamba kuna akdi nikah دليل يكون ذا إخوان من الكتاب قرآن قول ياكي الله سبحانه وتعالى قرآن سورة النساء فنقوا سورة النساء آية من موجة نبيل إن سيما وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أصلحته فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتاتئ طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم تسمعوا معي قطعه الايه هي وانا اسمع ونزول وجه الدلاله من هذه الايه نجيه اكو يتوليا الايه هي يكون دليل من ثلاثه وجوه كنجيه ثلاثه دليل اليكم كتابه الايه هي ني نجيه ثلاثه فلهو الايه هي ني هوجه انما صلاه يا جماعه ني واجب وجوبا كفائيا او وجوبا عينيا نعم اخوان وجوبا عينيا وانا اسمع من ثلاثه وجوه وان جاءت ثلاثه جاء يانزل وانا اسمع قوله قوليك الله فالتقم طائفه منهم معك وانا اسمع هي لام هي لام انه يوقو ketika فالتقم هي لام اللي تو السكون ييوقو ketika فالتقم yeito katika lugha ya kiarabu lamul amr lamul amr ukiwauliza wanazuoni wote wa usul hata wa lugha mada yufid lamul amr jawab ya na sema yufidul ucho lamul amr ikiingia kawaida lazima yufidu al ucho inajulisha kwamba hilo jambo linalotajwa hapo ni jambo la wajibu kwa hivyo huyu ni shahidi wa kwasa وشهيديه الثانيه وانا اسمع ان الله تعالى امر بالجماعه في حال الخوف الله سبحانه وتعالى امامرها صلاه ائماميشو katika hali ya jamaa pamoja na kwamba hali iliyooko hapo wakati huo ni hali ya khauf nini maana yake maneno haya maniona ifa nini manake ikiwa swala ya jamaa inaamrishwa waislamu waisimamishe swala ya jamaa wakati wa hofu wako vitani manake hofu manake yani wako vitani fi sahati alqital aladuu yatarqab bil mirsad aduu yuko pale pale amejibanza hiyo ni halatul khauf katika uwanja wa vita aduu yuko mle mle lakini katika hali hiyo ya hofu Allah Subhanahu wa ta'ala wakiwa waislamu katika hali ya hofu awamrisha wasimamisha jamaa maana maana hapa kera haa dalla ذلك ala annahum fi hal al-amn min babi aula maana yake ni kwamba wakiwa katika hali ya amani wajibu wa kusali jamaa unakuwa ni kubwa zaidi ikiwa jamaa haikuweza kuanguka juu ya waislamu wakati wala yapokuwa katika uwanja wa vita na adui asubiri kuwavamia na jamaa aikuanguka wa allah subhanahu wa taala hakuambia maadamu mko katika hali ya hofu maadamu kuna adui awasubiri na awategesha basi kila mmoja asali peke yake kivyake faaltakum taifatum minhum ma وجه الدلاله يا تشاتو <تصفيق> وانا اسمع قوله تعالى قوله ياك الله سبحانه وتعالى في الايه هي والتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا مع وانا اسمع سهيمو الايه هي ينجulisha ya kwamba وانا اسمع لو كان الوجوب وجوبا كفائيا لا سقطت بصلاه الطائفه الاولى hayo maneno ni yakilimo ya fani yasikize kwa makini kabisa upate kuyafahamu ili siku nyingine bila nakuambia kwamba maneno haya sio hivi au sio hivi sio hivi wewe utajua utamwambia utamwambia vipi haya maneno nasikiza kwa makini wanasema qawluhu qawliyati Allah subhanahu wa ta'ala wa tatī ta'īfatun ukhrā lam yuṣallū فليصلوا معا وانا اسمع دل ذلك على ان الوجوبه لو كان وجوبا كفائيا لسقطت بصلاه الطائفه الاولى لو هو واجب ساسه ile skiza kwa makina ikhwan ile hoja ya kwanza na au shahidi wa kwanza na au shahidi wa pili katika hoja hii ya kwanza inarudisha kauli ya kwamba sala ya jamaa ni sunna tukapo moja kasa huu shahidi wa tatu unarudisha hoja au kauli kwamba swala e, wajibu ni wajibu wajib kifaya kwa sababu kuna baadhi ya wanazuoni wengine au watu wengine wanasema swala jamaa ni ni wajib ala al kifaya wajib ala al kifaya ayani madamu wa islamu tayari wa kumsikitini wa sali mimi naweza kusali nyumbani madamu kuna waislamu wa sali msikitini sakata 'an al-baqin wa law kingina qaw qaw ushi wajib wa hukwasali sasa hiya hujja shahidi watatu unarudisha maneno hayo wanasema law kama hu uwajibu ungekuwa ni wajib kifaya au fard kifaya au wajib kifai la saqata ay la saqata al-wujub bas uwajibu huo wanasema ungaliyanguka bi madha bi salati al-ta'ifati al-ula kwa sala yalile kundi la kwanza ya sala yalile kundi la kwanza najua maneno haya umuja ya fahamu donamona mze wangu wapa anitizama lakini kwa ulemtazama wa bado sikiaelewa maneno haya yuhi mze wangu wapa webe nabidi maneno haya tuwefafanue hili tuwefahamu maneno haya ikhwan, ni muhimu ntuelewe salatul khauf ya sali wa vipi sala ya vita wa islamu wa kiwa vitani wanatakio kuswali swali vipi nyum nanjia salatu alkhawf ya ikhwan naswaliwa vipi ha khije kizuka jihad jihad ikisimamishwa jihad ni ulaa'i kalimati allah wazila sharti zake na ahkam zake zikija kisimam alafu uislam anatakio wasali salatu alkhawf wakati wa jihad haya utaswali vipi watu wanaswali vipi salatu alkhawf ya ikhwan ها في الحديث الذي رواه الامام البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي حديث مشهور يصلاه الخوف نانا تكوجه اكو تولي صلاه الخوف نصليها هيفي نصليها هيفي نانا تكوجه اكو توليس ها عيسى تتكوجه تجرب كوليه صلاه الخوف هاي صلاه الخوف يا اخوان Ina sura mbali mbali Tawapa ili sura mbali ya sahali Tukishkua raka ambili Mathala Lawo kina takia wa kusuali raka ambili Kaka suratul khauf Wa islamu kwa tukajihati Najahadi hiyo ni pahala ambapo wanaweza kukusuru sala Kwa hivyo Ni msafara wa kukusuru sala Nne zina saliwa bili Suratul khauf ya raka ambili Zina saliwa kwanjia ifuatayo Imam Kwaza wa islamu Yule imam dilejesh au kikosi kile cha vita alichonacho anaigawanya sehemu mbili ana toa vikosi viwili au battalion mbili ya kwanza na ya pili taifa zina kwa ngapi mbili kile kile kipoti kimoja anakigawanya mara mbili halafu imam anaanza kuswalisha kipote cha kwanza kikosi cha kwanza cha vita anza kuwasalisha wale wengine hawasalii pamoja na imam wanasimama wanafanya nini eh wanalinda wanawe kagad wanaangalia kuna hatari yoyote kuna fahala popote ambapo panaleta shida wako pale na silaha zao waliakhudhu aslihatahu tamam toka pamoja hai yule imam imam. imam atawasalisha kikosi kikosi cha cha kwanza, kwanza. kwanza, raka raka ya ya ya akbar, wa pamoja na Asome, pili. امام, pili. Akisimama katika imam. watakamilisha raka ya pili iliyobakia wao wenyewe bila ya imam wala swali swala wao wenyewe watakamilisha ile swala watarukuu imam bado amesimama kwa hivyo imam anatakiwa arefusha kisoma ki, ki, ki, cha raka ya pili atarefusha kwa baki refusha wale walioingia na imam raka ya kwanza watakamilisha raka ya pili wakamilishe watoe salamu watoke katika jamaa wakitoka katika jamaa wanasimama na sila zao wale ambao walikuwa wawa wamesimama katika gad ndio sasa wanaingia katika jamaa wanapishana sasa hao wanaingia katika jamaa pamoja na imam kile kipindi cha kikosi cha pili tuko pamoja ya 1 au nirudie haya kikosi cha pili sasa kinaingia katika jamaa imam atakuwa iko wapi katika rak'ah ya pili watafunga swala pamoja na imam akiwa katika rak'ah ya pili وتاصلنا امام ركعه ثاني ماما تركوع وتسجود pamoja نواف اتكا تشهود حقيقه التشهد وهو تفاني وجه وتينوك وكمل شيء الى ركعه الاولى ولي ولي كوس امام كاتك التشهد اتتكيوا عرفوشه تشهود كما يروفوشه ركعه الثانيه اكريفوشه التشهد ولا وتسمع وكمل شيء ركعه او وتروح كاتك التشهد wakirudi katika tashahho imam atatoa salamu pamoja na wao kwa hivyo kipote cha kwanza kinapata takbira tole ihram pamoja na rak'ah ya ula kipote cha pili wamepata rak'ah thania pamoja na taslim tukapamoja hii ndio salatu alkhawf ya rak'ah mbili mzee unataka kuirudia hii ili watu wafahamu eh wamefahamu mzee awe wewe utarudia au utakamtuarudia katika kijana warudia katika ajana wetu mabara babu eh au mfahamu vizuri hai hasanti kwa hivyo sasa turudi katika ushahidi wa tatu ushahidi wa tatu unasema law salat ya jamaa ingalikuwa ni wajibu ala al kifaya basi ingalikuwa ila sala anaoiswali imam pamoja na kipoti cha kwanza ilikuwa ina na kutosheleza sasa umefahamu nafikiri ingekuwa ina kutosheleza lakini haitoshelezi wale wanatakiwa vile vile nao waingie katika ndio anasema fal ta'ti wal ta'ti ta'ifa un ukhrā lam yusallū falyusallū ma'aka wal yaqudū hidrahum wa aslihata هوني وشاهدي اولا اوجهيا الاولى yakamba sala ya jamaa ni wajib ala al-ain wajib aini hujja ya pili katika sunna wanasema ummina sunna na katika sunna mara wa al-bukhari wa muslim ni hadith aliyopokea imam al-bukhari na imam muslim min hadithi abi huraira kutoka kwa hadithi abu huraira radiyallahu anhu qala ana sema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume wetu muhammad al-mustafa صلوات الله وسلامه عليه أنا سيما لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم كتك رواية بخاري إن سيما أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون صلاة كتك رواية يا مسلم إن سيما ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب نتيجه ني موجه ما هي النتيجه فاحرق عليهم كما مسلم فاحرق عليهم بيوتهم وشاهديه الثانيه او حجه الثانيه الاخوان ني حديث هي يا ابو هريره الييقه في البخاري و مسلم انا اسمع متوميت محمد عليه الصلاه والسلام ني اليفيكا وقتي نلikuwa نانيا لقد هممتو متومه عليه الصلاه والسلام ان لفيكه وقتي alikuwa ametiania ya kufanyaje an amuru bis salati fatuqat tuma عليه الصلاه والسلام ilifikia wakati alitiania ya kwamba sala atoe amri sala isimamishwe kisha baada ya kusimamisha sala thumma ukhalifu ila manazil qaumin la yashhaduna sala hii riwaya ya bukhari hanafu nitoke pamoja na watu Ni tokenaw Ni ende katika nyumba Za wale watu ambao La yashhaduna salaa hawa, hudhu, hawa hudhuri Sala katika jamaha mskitini Hawaji Halafu fanyaji mtume Alayhi s-salatu wa s-salam Fa ahariku alayhi Nikawa chumehe majumbayaho Iliko ni metia nia Nime wehkania ya kufanya jambuhilum Tume alaisu salatu wa salam Amewekania hiyo ilifika wakati Kwa mba amepitishania Ya kufatana na watu a, Baale ya kutuwa amri soale isimamishwe Alafu yeye ya toke Waktu wa soale huo yeye ya toke pamoja na, na watu Wanaume endi wanamume yote Ile kunyumbani ambaye Ile wana wanaume ambao hawatoki Kwa na mskitini kusali jamaa Akawa chume lambale nyumba zao Tume alaisu salatu wa salam Anasima maneno hai وانسما وانزووني ووجه الدلاله منجيا يا كتو والدليل في الايه هي اشهيدي في الايه هي عفوا اشهيدي في الحديث هي من وجهين من كان جههين نجه يا كنز ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد تاركها بالتحريك in injia ya ushahidi wa kwanza waje dalala ya kwanza maneno haya ambayo nawasomea ni maneno ya al-hafidh ibn hajaj al-azqalani katika fathul bay anasema ushahidi wa kwanza anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam haddada tarikaha bitahriq kwamba mtume alayhi salatu wasalam ametoa onyo na tahadhari kali kabisa juu ya yule anayewacha jamaa ya kwamba atachoma nyumba sasa sao ono la kuchomoa nyumba wala tolea juu ya jambo la sunna au jambo la wajibu jambo la jambo la wajibu kwa hivyo hapo inashadhihiri kwamba si sunna bali ni bali ni wajibu twendele ya pili anasema alhafiz ibn hajaj alhasqalani rahimahullahu taala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 عي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا شهيدي وبيلي يا إخوان كتك حجهي يا بيلي أنا سيما الحافظ بن حجر العزقلاني رحمه الله تعالى كتك فتح الباري أنا سيما ولو كان الوجوب على الكفاية لكانت لكان قائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن, ومن معه هذا ما نعلم بيلي نمهم تكو يفهم كي يليم كساو ساو أنا سيما لو كما أوجب هو Ungalikua Ni uwajibu على الكifaya Kama tulipua sema Kiasi ya kwamba Lau baadhi wa islamu Watakua mesmamisha Uhu uwajibu Sakata anilbaqin Wale wengine hawato hitajika Kusmamisha Faradhi hiyo Na uwajibu huwa Anasema Lakanat Kaimatan Bin nabihi Sallallahu alayhi wa sallama Waman maa Ungalikua Kulem tumi alayhi wa sallatu wa sallamu kwa mabaya tayari aisimamisha hiyo jamaa pamoja na sahaba wenziwe ili kwa inatosheleza wale waislamu wengine kutokuja msikitini kuja kuswali kwa sababu ni wajibu ala kifaya اذا qama bihi alba'd wa saqata albaqi kwa hivyo hadithi hivi vile vile inarudisha kauli zote mbili kauli ya kwanza kwamba ni kwamba ni sunna na ya pili kwamba ni wajibu kifai si kama tunaelewa vizuri ya ikhwan Yako wazi Aulirulia ha? Kwa hivu kila hoja ili otolewa hapa Ni hoja ambayo ina Inangia katika pande zote mbili Pande ya kwanza Inayuhusu sara ya jamaa Kwamba ni sunna Na pande ya pili inayuhusu sara ya jamaa Kwamba ni faru kifaya Na hii zote ni qawli Kama nilivu ambia Ni qawli ambazo ziko Na zimesemwa Na sinategemewa leo na baadhi ya watu Wengi كيف هي زي حج انبيلي زي نسمى ميشا يلي قولي اليو ياسعوه حديث بآية كتك صورة النساء مياموجة ننبيلي حديث كتك بخارينا مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجه الدلالة يا كوانزة كوانبا توم عليه الصلاة والسلام هدد تاريكها بالتحريق نتهديد بالتحريق لا يكون على أمر سني Au على amrin mahmulin Ala sunna Ha liwi Hakupatkanivi tahdiit Ala Al tahariqi bin naa Juhu ya jambwa ambalo ni la sunna Haywezekani Mtume Atoe onyo Nakitisho Chakucho manyumba Juhu ya jambwa ambalo ni la sunna Hakuna kitisho kama yu Hamna kapsa Na Kule komba mtume Ala ya suratu wa salam Ame Amua kutoka yeye pamoja na watu wende wakachome hizo nyumba imejulishwa kwamba si waje kifaya kwa sababu yeye mwenyewe kosali na sahaba waziwe ingalikuwa inatosheleza hai tuja katika jambo la tatu na jambo la tano tumesema ni amalu wa sahaba kwa sababu kule nyuma tulisema dalal kitabu wa sunna wa amalu ashabati kwa hivyo hapa imebaki ni amalu sahaba na amalu sahaba وانا اسمع وانا اسوني قال ابن مسعود رضي الله عنه نيل قولي انه يسمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابه جميعا فيما رواه مسلم ككحديث له بوكيه او كتابه اثر له بوكيه امام مسلم رحمه الله تعالى انا اسمع عبد الله بن مسعود ولا قد رايتنا ولا وما يتخلف عنها الا منافق ma'lum an-nifaq asimu abdullah ibn mas'ud na ilikuwa wakati wakati wetu sisi sahaba ilikuwa huenzi kumuona sahaba yoyote anayekosa sala ya jamaa hakuna yuyuti katika sahabati rasulilai sallam hakuna hata moja ambaye alikuwa na kosa sala katika jamaa, hakuna na yuyuti anayikosa sala katika jamaa anasema ni munafik ilikuwa hiyo ni alama kwetu, na ishara ya kuonesho kwamba huyo alikuwa ni munafik tena maalumu ni faak, munafik ambaye ilikuwa na julikana unafiku wake huko ase ಯ ndio asli ya abdullah ibn mas'ud radhiallahu anhu husema wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha ay an maza an al jamaa illa munafiqun ma'lumun ma'lumun nifaq hapo haya maneno eخوان maneno haya yote ni ni maneno muhimu sana ambayo yanatupasa sisi waislamu tuyezingatia na tuyaweke manane na tujue umuhimu mkubwa wa sala ya jamaa ndio maana wanazooni wakaenda mbele mpaka katika kutueleza faida za sala ya jamaa bali na kwamba ni wajibu vile vile sala za jamaa zina faida kubwa na kuna hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuifanya sala ya muislamu kwa hii ya faradhi kuwa inaswaliwa katika katika jamaa kuna hikma kubwa sana na baadhi ya hizi hikam baadhi ya hizi hikam وكزي تاج ونزووني كتك في تابو فياو فكيليم كاما فيلي آآ منجووني الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيوين رحمه الله تعالى اكتاج هزي حكمة زكو اسم مميشة صالة كتك جماعة كتك كتاب تاكي اما جوكي نيتوا الشرح الممتع على الزاد الزاد المستقنع ايشين كتابك كوبة فقهي katika fiqh al-hanabila kinalitwa kitabu zadu al-mustaqni wa kifau pekinalitwa kitabu zadi huyu mwanachuoni ibn uthaymin akakifanyia sharh kitabu hichi katika kitabu chake ambacho kinaitwa sharh al-mumtih huko katika sharh al-mumtih juzuu ya 4 huyu mwanachuoni akaelza maneno haya hikma za sana ya jamaa kwa kifupi akatoa hikma takriban kama 15 za kuswalisha kuswali swala katika jamaa nini hikma zake na faida zake الله سبحانه وتعالى كيف فاي الصلاه الفرائض كصليها كتجماع انا اسمع ابن عثيمين شرح الممتع مجلد الرابع كوانzia صفحه 130 كنا مبل انا اسمع لما تتضمنه من المصالح والمنافع قطو كامانا يال منفعه نذ يال من صالح ينوي يطكنيها katika صلاه الزجماع كانزا kuzitaja مiongoni المواهز المصالح اكسم ابن عثيمين رحمه الله anasema اظهارu شعيرت من شعائر الاسلام katika kusali sala katika jamaa tunadhirisha miongoni mwa alama au tunadhirisha alama miongoni mwa alama za u islamu miongoni mwa alama za u islamu ni sala na sala hayuwezu kudhiru kwa mbani alama za u islamu baka yisaliwe katika jamaa wapi mskitini nyingine anasema اظهارu izzil muslimin bidukholihim almasajit minha Izza ya wa islam, ya wa wa Nguvu za za Sharaf Na manzila, Na Na Na manzila utukufu Kwa kwa kwa kuingia kwa wa miskitini na kutoka miskitini kutoka pamoja kwa jamaa athari athari yake Lakin yake Lakini hi, hii hasa zaidi Ni wale katika miji ಮಂಜಿಲ್ಲ ಆಸರಾಮಿ kwa waki wa uislamu wanapoingia katika masajid kwa jamaaat pamoja na wanatoka pamoja inadhihirisha nini izza ya uislamu wallahi inizzatu wa li rasulihi wa li mu'minin sala ya juma watu waniswali kwa jamaa izza na sharaf kubwa kwa uislamu sala za it kila barabara na kila njia watu wote wa islamo wa nakwenda pamoja kuthirisha ibada hii na shaira hii ni mishairi al-islamo vile vile katika faida na masalih na manafi ya sala za jamaa kataja huyu mwanachoni ni anasema attawad wa tarahum payna almu'minini ni kule kupatikaniwa tarahum na kupatikaniwa mapenzi na rahma payna ya wa islamo Bitafakudi ahwali Baadihim li baad Kuliko mba wa islamu Wanaaza ku, ku, ku, ku, ku, kuangalia Na kutafuta haliza Wawo wa islamu wanyewe kwa wanyewe Katika sala za jamaa Siti nabukuja katika sala za jamaa Moja katika faida yake Na manufa yake Ni kuwa wa islamu Wanaaza kuangalia na halizao Ah Fulani wana hatumoni mskiti Kwa kisali kwa hapi Kasa hii ishaleta ili hisia Na shuhur Ya kwamba wa islamu wanajuliana hali Bona hayu kwa uwe mskitini Kwa uwe moja katika mawini Ema hasali tena jamaa Au ankuwa hasali tena Mina ilimutahawini Au atarikina alisala Au labda ni mgonjwa Kwa uwe uliza uliza uliza uliza Akipatika niwa mtu ni mgonjwa nyumbani Mulijuwadi kwa uwe ni mgonjwa Kwa kuhaji mskitini uwe kiswali Tafakut ahwadi ilimuslimi Watu pale pale wanajuwana watu pale pale wanaangaliana hali zao na mengineo mengi vile vile katika manafa ya ikhwan za hii ibada hii sisi kuiswali katika jamaa wanasema basu ruhu almusawah ni kule waislamu kuleta ile roho ya kwamba wao wote ni sawa sawa nanjio hapo anasema anasema mwanachuoni huyo anasema tajid alghania بجانب الفقير والامير bijanibil ma'mur tajiri asimama na maskini na amir hakimu gavana raisi asimama na nani raia wa kawaida wote katika safu moja wote kwenye safu moja wote safu yao sio huyu gavana aswali yeye peke yake katika safu hiyo peke yake kwa sababu yeye ni raisi au yeye ni kiongozi Na wale wengine wote watafta safuzao kule Nyuma la, musawa Baina ya wa Islam Na faidaz ingine kada wakada ambazo amistadja hui mwanachoni Kwa wale ambao wanataka kunda kuzi Soma kwa kirefu zaidi, angelia, hiicho, cha, na wapate faidaz haidi Wanaweza kunda kukiangalia Kitabu hicho cha hui mwanachoni Na futabu vengine Vya kilimu kuna wazungumzia Masa ala hai Leo iftato sheka, hapa tulipofika Kwa sababu ya wakti Na vile vile tuna hafla hapa ya akti nikah Na kabla sija uh, Sugar katika member Napenda vile vile kwa kumbusha Ya kwamba Kesho, darasa yetu ni ya tafsir Kule Masjid uh, Luta Kule Baxton uh, Walakin, kwa sababu ya tharura Zizizo weza kwepuki Kwepukika Tuna wahomba rathi ya kwamba darasa hiyo Ya kesho, inshallah wa ta'ala haito, haito kwepo Kwa sababu ya tharura uh, fulani Kwa hivyo inshallah wa ta'ala Mungu wa kituwezecha, tutaipeleka mbele Hadi Jumapili jumapili wa ta'ala ta'ala sisi, hiyo Na huko mbali, Habari hii, Allahumma, an la ant atubu ಅಜಮಯಾಮ